فَذَلِكَ يَومَئِيد يَوْم سد عَكافِرينَ غَيْر يسيد ضَرن وَمَنْ خَلَُتُ وَوحيدًا وَجعللتُ لَ مَا لَ مَنْ دُودَا وَبَنينَ شهود وَمَهَد لَ تَيدَا ثَّ يَطُمَع أن أزيد 124. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 125. سأرهقه صعودا 126. فَقُتِلَ فكر وقدر 127. فقتل كيف قدر 128. ثم قتل كيف قدر 129. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر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 وَماَا جَعَنا أَصحابًا النَّ لِ إِللاا مَلَائِكَتَ وَماَا جَعَلنا عِددَّتَهُم إلا كِتنَ وَما جَعَلنَا عِدَّتَهُم إِللاا كِتنَةَ للَِّذينَ كَفَروا لَِسْتَيقِين الذيينَ أُوتُكِتابَ وَيَزْدادَ الذيينَ آممَنوا إمَانَ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 قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعون 124. فما لهم عن التذكرة معرضين 125. كأنهم حمر مستنفرة 126. فرت من قسورة 127. بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة 128. كلا بل Kələ, ən hə tədkirə, fəmən şəkə dədkirə, vəmə yədkirə, illa ən yəşəə Allah hələ təqvə, əhləl məgfirə,